ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمئ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 ولا أقوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك إلا من تبعك من القاوين وإن جهنم لم يوعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب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 قال أبشرتموني على أم السنة الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقْنَطُ مِنْ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْضَّالُونَ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 إلا مرأتها إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بل الجنة كما كانوا فيه يمترون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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين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 فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون